الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل من ي و اعظم ل ل والسلام ص ا ة ل رسول الله الامين وعلى آله ى وأصحابه أجمعين من ع أ قيمنا ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ر ف ي ع ة ا ل س ا م ي ة ا ل ج ل ي ل ة قيم التكافل بين الناس وقيم التعاون وهي من أ و ض ح ه ا و أ ظ ه ر ه ا و أ ب ي ن ه ا في مجتمعنا في السودان تجد الناس يرددون ويقولون الناس بالناس والكلب رب العالمين وهذا صحيح وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه القيم الرفيعة التي تقوم على إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج على على تقوم هذه و ن ص ر ة المظلوم و ن ج د ة المكروب وتقديم يد العون للفقير والمسكين أ خ ي ر ا سمي بالعمل الطوعي والانساني ع م ل ل إ وربما الذين يقومون في هذا العصر بالعمل الطوعي والإنساني منطلقاتهم مختلفة قد يكون بعضهم يفعله لأجل عمل يقومون في يكون ينشر دينه يسمونه عمل تبشيري أن قد بعضهم وبعضهم قد يفعله بدوافع إ ن س ا ن ي ة م ح ض ة ل م س ا ع د ة بني البشر و إ خ و ا ن ه م في ا ل إ ن س ا ن ي ة يقدمون لهم الخير لكن تقديم يد العون ل ل آ خ ر ي ن في ديننا وشرعنا ف ي وملتنا ف ي إ ن م ا يعتبر دينا ي يتعبد به رب العالمين ويطعمون ن ا الطعام على به رب حبه م س ك ويتيما و أ س ي ر ا ما هي الدوافع والمنطلقات إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة و ح ر ي ر ة فبالتالي هذا عندنا دين نطلب فيه ا ل أ ج ر من الله ونبتغي في ه ا ل ثواب من رب العالمين بل هو من أ ع ظ م أ ب و ا ب ا ل خ ي ر ومن أ ع ظ م أ ب و ا ب الثواب الله في عون العبد ما دم ا العبد في عون أ خ ي ه من نفسه عم ؤ من ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه ك ر ب ة من كرب ي و م ا ل ق ي ا م ة ومن يسر على م ع س ر ي س ر الله علي ه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولذلك هو عندنا دين هو عندنا ع ب ا د ة نعم ا ل إ ن س ا ن ي ة م ط ل و ب ة ولكننا نفعله بدافع أ خ ر و ي وببعد أ خ ر و ي يختلف عن بعد الناس في تعاملهم في دنياهم في تعاطيهم مع هذه ا ل أ م و ر طيب م س ا ع د ة ا ل آ خ ر ي ن تعتبر من أ ع ظ م أ ب و ا ب ا ل أ ج ل والثواب حتى كان السلف يقولون أ ع ظ م ع ب ا د ة لله نفع الخلق و أ ع ظ م باب من أ ب و ا ب الحسنات النفع ا ل م ت ع د كتعليم الجاهل و إ ر ش ا د الضال و ن ص ر ة المظلوم و إ غ ا ث ة الملهوف و ي ع ا ن ة المحتاج و ص ل ة الرحم و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى المكلوم و إ ل ى غير ذلك من المعاني الجليله ة التي ي ليست مجرد كلمات منمقة ولا عبارات مجرد منمقة مزخرفة ع ن ن د الدين ب ا ع ك س هي دين نفعله ونسعى ونجتهد فيه ونعمل من اجله فبالتالي نود ان نتحدث في اشارات هذه ا ل ح ل ق ة عن بعض ابواب م ع ا م ل ة و م س ا ع د ة وتقديم يد العون للاخرين من مشى مع اخيه لقضاء حاجته خير له من ان يعتكف في مسجد هذا شهره الذي ص ل والسلام ل ا ا ة يمشي ليقضي ح ا ج ة الانسان حتى ولو لم تقضى في بعض الروايات فان اجره ثابت ومن مشى مع اخيه ليثبت له حاجته ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام فمعناها السعي مع الناس بالبدن بالجسم ب... عنده عربية اذا ل له ابواب الخير ك ث ي ر ة خ ا ص ة في بلادنا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتقي النار اتقي النار ولو بشق تمره المحتاجين كتار كويس ممكن تجي أ ن ت ومرتك ت ش ت ر و فول و ت ش ت ر و عيش وتعملوا سندويشات وتمشوا محلات الناس المحتاجين و ت د و ه ا للناس انت ومرتك ت ع م ل برنامج لذيذه كويس ده كله ممكن تمشي في الشارع ت ل ق ى ز و ل داري ش ا ل ل ي عربيه داري تفروا تدفر معهم كويس في ناس د ا ر ي ن مصروفات ا ل د ر ا س ة يعني انا بعرف شخص شخصي عادي لكن في ولد مسكين في ا ل ح ل ة لما انتجي ا ل م د ر س ة ب ي ش ت ر ي ل ه مع اولاده جميع مستلزمات ا ل م د ر س ة الدايج أ و هو و ل ى الشنطة كراريس شنطة كراريس ي ف ع ل ل ر س و و م د د ه حق الفطور يوميا ا ا ل ئ باب الخير بالجو ك ف ا ل ة ا ل أ ي ت ا م باب واسع من أ ب و ا ب الخير والرزق في ا ل آ خ ر ة الساعي أ ر م ل ل ة ا على أ ر م ل ة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وقص المعروف القاعدة تحقرن على ذلك القاعدة فلا شيئا من المعروف اتقوا النار ولو بشق ت م ر ة نحن ديننا ذا عظيم يعتبر م س ا ع د ة المسكين والحض على م س ا ع د ة المسكين من صميم الدين ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ة ولا يحض على طعام المسكين هذا من صميم ديننا ختم الاية بشنو؟ يمنعون الماعون للمصلين هم صلاةهم هم يراؤون ويمنعون الماعون منع الماعون منع الآية فواذوا الذين ساهون الذين يراؤونه الأكل بشنو عن ده ك ولكن ي س ا هذا هو ملجا من الناس يكون ملجا م ع و ي ك و ا ا ل د ئ ر ملجا أبدا ويكون ب ده ل كما ملجا ويكون ت ت ي أخيك ملجا و ي ز و ن م ا ب ل ج ده يعني ما فزل ب ي ع د م ا ل ص د ق ة ا ل إ س ل ا م يريدنا أ ن نتصدق ب أ م و ا ل ن ا ولكن قبل أ ن نتصدق ب أ م و ا ل ن ا أ ن نتصدق باخلاقنا قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها أ ذ ى والله غني حليم ك س ثم أ ف ش ي السلام لبرضه ص د ق ة عشان كدا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ع ج ز الناس من عجز عن الدعاء و أ ب خ ل الناس ينبخل بالسلام ز و ل خشمودا ما دري ا فتح يقول السلام عليكم ما قادر د هذا بخير بخل ما يعلم عن وعجز عجز بول الله السلام الناس ينبخل عن السلام. وعجز الناس من عجز عن الدعاء طيب ده طيب كله ما قدرت عليه ما قدرت صدق كفك أ ذ ا عن الناس كفك أذاك عن الناس عن صدق وكفك أذاك عن الخلق وعن عباد الله صدق تاني في شنو أ ر ي د أ ن أ ذ ك ر المستمعين والمستمعات في آ خ ر هذه ا ل ح ل ق ة لا تنسوا أن إخوانكم من المسلمين تنسوا إخوانكم أن من قد يكون و ا سببا في دخولكم ا ل ج ن ة فلا تحقروا من المعروف شيئا أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حلقة إشارات على أمل أن ألقاكم أترككم بذلك ذلك دعائكم عليكم وبركاته وصلت ولعايته ولا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة نهاية الحين من إلى حلقة على الحلقة إلى الله صالح الله قد قادمة إشارات في في حفظ